كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته, آياته وليتذكر أول الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنَّهُ أواب إِذْ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إِنِّي أَحْبَبْتُ حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق وَالْأَعْنَاقِ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 وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسع الكفن وكل من الأخيار هذا ذكرك وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب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 ك الملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روح فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون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 ولا تعلمن بعد حين